واشكروا لله إن كنتموا إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهِلَّ به لغير الله فمن الضر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه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 رَءَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ لَّنِيمٌ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ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 ولكن البر منامن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين, والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائدين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 أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ولنثى بلنثى فمن عفي له من أخيه شيء فتبع بالمعروف فتبع بالمعروف وأداء نله بإحسان ذلك تخيفم من ربكم ورحمه فمن اعتذى بعد ذلك فله عذاب نليم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 ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالثم وأنتم تعلمون يسألونك عن لهله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 فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريض لو به أذى من رأسه ففدية, ففدية من صيام أو نو صدقة أو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 فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر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 وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِ الْيَحْكُمَ بَيْنَ الْنَّاسِ فِي مَخْتَلَفُ فِيهِ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَذَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَخْتَلَفُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبركم مستهم البأس والضرا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 وما تفعلون من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أَنْ تكره شيء أو وهو خير لكم وعسى أن تحب شيء أو وهو شر لكم والله يعلم.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 قل فيهما اسم كبير وبنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا ولا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 الذين يولون من نسائهم تربص أغبعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروم ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يوم إن كنّ يوم نبي واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن رادوا إصلاحا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 وَمَتَيْتُمُهُنَّ شَيْئًا إِلَّا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُوا أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا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 فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنى أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء وكنتم أوكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سر إلا أَنْ تقولوا قولا معروفا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 وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه إن آيات ملكه آياتكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وألها رون تحمله الملائكة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 انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيرا كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولمّا دارزول جالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء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 ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أيات يوم من قبل أيات يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاع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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُومِ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمَتِينَةِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ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 قال اولم تومن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزئا ثم ادعهن ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم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 الذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من نوى ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا من نوى ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم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 ان الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين آمَنُوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فاذا لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتوا فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون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 يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين لا أجل مسمى فكتبو واليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتبني يكتب كما علمه الله فليكتب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَنَوْ ضَعِيفًا وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ينتظل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى ولا يبشّهذاء إذا ما دعو ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً لا أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى وأدنى أن ترتابوا إلا تكون تجارت حاضرة تديرنها بينكم إلا أن تكون تجارت حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناحًا لا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد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 فَإِنَّ مِن بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُودِّ الَّذِي تُؤْمِنُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ